وسائل إذ داعية لحسب الفرآن مرحبا بك أخي المستمع أختي المستمعة في هذا الجزء الثاني من هذه المادة العلمية والتي أسأل الله عز وجل أن تكون آمق وأجمل وأقوى من المادة الأولى التي استمعت إليها واستماعك إليها الآن دليل على أنك استمتعت المادة الأولى في الجزء الأول وأنت تتابع معنا هذه المسيرة بإذن الله تعالى في هذا الجزء الثاني من هذه المادة العلمية أتطرق إلى 25 طريقة لحفظ القرآن الكريم بإذن الله تعالى أستهل هذه الطرق 25 بالطريقة الأولى والتي سميتها التاءات العشر التاءات العشر حقيقة هي من أجمل ما وقفت عليه وجمعته وسميتها نظرية نظرية التاءات العشر حيث أنني جمعت عشر كلمات كل كلمة أولها تاء ولها مدلول فأصبح البرنامج متكاملا بإذن الله تعالى أولا التاء الأولى التهيئة النفسية علي أن أهيئ نفسي لحفظ القرآن الكريم أن أهيئ نفسي قبل أن أحفظ القرآن الكريم أعد نفسي إعدادا إيمانيا إعدادا روحياً أربط حبل بالله عز وجل أتخيل أنني أحفظ القرآن الكريم بعد أن أكون قد أزلت القناعات السابقة وأعتقد قال ما إنك استمعت إلى الجزء الأول من هذه المادة بالتأكيد قد أزلت كل القناعات السابقة وبالتأكيد انطلقت انطلقة جيدة فإذا التهيئة النفسية مهمة جدا للدماغ لأن الدماغ لا يحب أن ترجعه ب أمر ما هكذا أو أن تضغط عليه لأن الدماغ يعمل تحت التشويق أكثر مما يعمل تحت التهديد العصبونات الدماغية عندما تهدد تنكمش ولكن العصبونات الدماغية عندما تشوق تعمل وتعمل بفاعلية عالية بعد أن تتهيأ نفسيا تبدأ الخطوة الثانية أو التاء الثانية التخيل أتخيل أنني أحفظ القرآن الكريم وسبق أن أشرت إلى أن التخيل هو تخيل جزئي وتخيل كلي أتخيل أياما محدودة أحدد فيها سورة من القرآن وتخيلا كليا لكن الآن أضيف معلومة مهمة جدا وهي أن الدماغ يتفاعل مع الخيال والتخيل كما يتفاعل مع الحقيقة وهذه لقطة يعني مهمة مثلا لو أنني الآن في أرض الحقيقة أمسك فنجانا من القهوة وأرشفه الآن في الحقيقة ووضعت على رأسي مثلا مجهز كمبيوتر يراقب ماذا يحدث لدماغي سأجد أن عندما أرشف هذه القهوة المخلوطة بالحليب وفيها مثلا يعني درجة سكر درجة معينة ودرجة سلفونا في درجة معينة أرشفها هكذا ماذا يسجل الكمبيوتر يسجل درجة معينة شفرة معينة هذا في أرض الواقع أقاموا التجربة قالوا لي تعال الآن تخيل بالخيال أنك تمسك بيدك فنجانا من الطهوة وترشف منه بنفس الطريقة تستطعم نفس الطعمة تتذوق نفس التذوق ولاحظوا ماذا حدث للكمبيوتر وإذا به يسجل نفس الزرذبات يسجل نفس الزرذبات علما بأنه لم أشرف طهوة في مرة ثانية بل تخيلت ذلك فالدماغ يتعامل مع التخيل كما يتعامل مع الحقيقة والواقع فإذن استفد من هذه النظرية العلمية والاكتشاف العلمي بأن تتخيل كل يوم أنك تتلو القرآن وأنك تجوده وهذه الطريقة تنفع حتى في تحسين التلاوة حتى في تحسين النغم حتى في تحسين الصوت لو أن إنسان صوته ليس جميلا من الكريم تخيل أن صوتك يكون أحسن وابدأ تقلد وبدأ تلبس شخصية الحافظ النقرأ المجود الذي يقرأ بتجويد صحيح سبحان الله تصبح فعلا إذا صوت أجمل وأقوى وتجويد رائع جدا إن شاء الله إذا التخيل مهم جدا إذا أحببت أن تتفق أكثر بالتأي الثاني هذه فقم بهذا التمرين الآن أريدك أن تتخيل وأنت تستمع إلى هذه المادة العلمية أنك تمسك بيديك اليمنى نصف ليمونة أمسكها بيديك ارفع الليمونة إلى الأعلى الآن ارفع يدك إلى الأعلى انظر إليها بعينيك إنها ليمونة صفراء ريانة جميلة رائعة أريدك الآن أن تضغط على الليمونة بخيالك وأعصر منها قطرة أو قطرتين على لسانك نعم، إنها رائعة اضغط عليها ضغطة ثم ارشف منها رشفة ارشف من هذه الليمونة نعم نعم، تخيل أن حبيبات الليمون الآن هي بين أسنانك لها صوت بين أسنانك هكذا تخيل أنك رششت عليها شيء من الملح واقضمها بأسنانك الآن نعم عض منها عضة ومصها ارشفها الآن أخبرني ماذا حدث معك؟ وأنت ليس عندك أي ليمون أبداً شم رائحة هل سال لعابك؟ سبحان الله نعم لقد سال لعابك بالتأكيد ولقد ربما تشم رائحة يدك أنها ليمون إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الدماغ تفاعل مع الخيال كما هو حقيقة تعامل مع الخيال كأنه حقيق وهذا شيء موجود عند الأطباء والاكتشافات العلمية فعلينا أن نستفيد من هذه النقطة في حفظ القرآن الكريم تخيل أنك تحفظ صورة البقرة في أسبوع وأنه يأتي يوم الجمعة القادم مثلا وأنك تقرأ صورة البقرة بقوة وعمق وتجويد سبحان الله هذا يحدث في الواقع إذا كنت راغبا إذا كنت راغبا واقتنعت قناعة حقيقية بهذا الكلام وتوكلت على الله سبحانه وتعالى الله يعطيك التاء الثالثة التسخين ونقصد للتسخيم أنك أول ما تأتي لحفظ القرآن الكريم تستيقظ في الصباح مثلاً وهو أفضل وقت لحفظ القرآن الكريم فتبدأ لا تبدأ بالحفظ مباشرةً ابدأ بعملية التسخيم ما هو التسخيم هو التحمية لأن تقرأ خمس دقائق سبع دقائق ثمان دقائق تقرأ شيء من القرآن الكريم غيباً مراجعاً حتى تهيئ الدماغ أكثر وأكثر الحفظ عند ذلك سبحان الله عندما تهيئ التاء الأولى تهيئ نفسية وعندما تتخير وتأتي وتجلس وتبدأ تسخن تسخن الدماغ يرضي الله يالله حفظني ماذا تنتظر أنا تشوقت كثيرا لحفظ القرآن الكريم هيا أعطني الآية نعم تبدأ تعطيه الآية سبحان الله تجد, تجد نفسك تحفظ طريقة مدهشة جدا عند ذلك تنطلق إلى النقطة الرابعة التركيز التركيز وذلك لأن تضع المصحف أمامك وإذا كان وضعته أعلى يسارا يكون أفضل ثم تنظر في الآية التي تريد أن تحفظها وحذار أن يخرج نظرك يمين أو يسار خارج المصحف حذار أن تنظر إلى الأشكال التي حولك أريدك أن تركز نظرك في الآية ضع نظرك في الآية التي تريد أن تحفظها انظر إليها ركز عليها تركيزا دقيقا جدا، ثم بعد ذلك فذ نفسا عميقا. خذنا نفس عميق. هذا النفس العميق. بعد أن تأخذ النفس العميق، تقرأ الآية. أنت ما تقرأها، يدخل إلى الدماغ دخولا قويا جدا. عند ذلك تأتي المرحلة، يعني أنك تغمض عينك، وليس شرط إغماض العين. لكن تغمض غمض العينك هذا من باب يعني يكون شيء أفضل حتى يعطيك تركيزا أكثر. وتكررها. تكرر الآية من لوحة خيالية، من لوحة خيالية. كررها مرة مرتين ثلاثة بإذن الله تعالى تكون قد أتقنتها إتقاراً جيداً ونحضرت معك حفظاً لا يحتاج أن تحتاج أكثر من ثلاث مرات لكن لو أعيد أنك تحتاج أكثر كرر أكثر ولكن من خلال الخبرة لن تحتاج أكثر من ثلاث مرات إذن سأعيد الطريقة هذه وهي مهمة جداً جداً ركز معي جيداً الآن أمسك المصحف أعلى يساراً ثم أنظر في الآية التي أعيد أن أحفظها مركزاً كل تركيزي فيها وكأنني أصورها وكأنني أقرأها قراءة تصويرية، تمام؟ في هذه اللحظة خذ نفسا عميقا وأنت تنظر إلى الآية. أخذنا نفسا عميقا الآن هكذا. ثم أقرأ الآية تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم أبو الطهين وأكررها من لوحي خيالي. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلاص. إن حفرت معي وستندهش في هذه الطريقة، لكن مع ملاحظة أنك وأنت تقرأ هذه الآية من لوح خيالك اقرأها من لوح خيالك، أثناء التكرار حاول أن تقوم عينك وترى حروف الآية مرسومة أمامك قد يكون في البداية البعض لا يفهم هذه الطريقة أو لا يستعبها جيدا تأمل فيها جيدا حاول أن ترى حاول ترى حاول ترى أول السطر آخر السطف بدقة باللوح خيالك وهذه مهارة من أحدث المهارات اليوم التي يعلمون فيها الرسامين وال... والذين يرسمون الطبيعة يرسمون الأشجار يقول له أنه انظر إلى المنظر الآن ثم أغمض عينك ثم حاول أن ترى المنظر في لوح خيالك في لوح ذهنك إذن التاء الثاني التسخين تعلمناها التخيل تعلمناه التنفس تعلمناه التاء الرابع التركيز أركز بعدين أقرأ بتنغيم. لا ينبخ عليك إذا قرأت الآية خاصة أول مرة أن تقرأ هكذا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك هذه قراءة مرهقة ليست جيدة للدماء لا بد أن تقرأ بنغم وإيقاع وترتيل إذن التاء السادسة هي الترتيل التجويد التنغيم اقرأ بترتيل قال الله تعالى وردت للقرآن ترتيلا اقرأ بترتيل تبارك الذي نزل الفضان على عبده ليكون بالعالمين نبيا. عندما تنغيم هكذا تنحفظ الآية معك بشكل مضاعف كبير جدا جدا وجربها. لو قلت لي لا أعرف التنغيم ونصوّجه ليس جميلا أقول لك جرب استمع الفرّاء عندما تستمع مرة ومرتين وثلاثة عند ذلك يصبح إن شاء الله لديك ملكة للتنغيم والترتيل والتجويد. هل يشترط حفظ القرآن الكريم بالتجويد؟ نعم. يشترط أن تحفظ القرآن الكريم بالتجويد ولكني أنبه هنا ليس التجويد يعني ال الذي هو يعتبر مستوى متقدم إنما الحد الأدنى من أحكام التجويد الحد الأدنى الذي تصح به التلاوة ينبغي عليك أن تحافظ عليه فلا ينبغي عليك أن تقرأ هكذا عما يتساءلون عن النبأ العظيم هذا هذر على الأقل تغنى الميم وتمد المد الواجب المتصل عما يتساءلون عن النبأ العظيم لابد أن يكون هكذا هذا الحد الأدنى والحد الأدنى يعني يمكن أن يتعلمها الإنسان في جلسة أو جلستين يأخذ أحكام تجويد المبسطة هكذا ثم بعد ذلك التاء السابعة التكرار أكرر أكرر حتى أحصل بشكل جيد مرة ثانية ثلاث مرات قد تحتاج الأربع خمس مرات تجد أن الآية حافظ معك وهذه الطريقة هي أسوأ مجردة شيء عجيب جدا جدا يعني من إحدى أهم الاكتشافات التي بفضل الله اكتشفتها ويعني دربت عليها مئات من الناس ومنذ أربع أو خمس سنوات وأنا أدرب عليها هي التنفس ومتى نتنفس متى نتنفس هذه مهمة جدا. خليني أركز لكم الآن قليلا. ما فائدة هذا التنفس فائدة يا إخوة أننا ندخل كمية من الأبسوجين للجسم والدماغ يحتاج إلى هذا الأبسوجين يحتاج إلى دم مؤكسد فبالتالي الدماغ تارة يعمل بفعالية وتارة يعمل بخمول فأنا أريد أن أجعل الدماغ يعمل بفعالية كيف أجعل الدماغ يعمل بفعالية وبتركيز عالي جداً عن طريق أن أدخل له كمية من الدم جديدة وهذه الكمية يمكن أن تكون كمية مؤكسجة وليست كمية يعني هكذا ضعيفة طيب كيف أجعل كميات الدم من جسمي تضخ إلى الدماغ بقوة؟ عن طريق الشعيب عن طريق الأفشجين وهذا يجعلني أن آخذه نفسا عميقا طبعا ليس بالضرورة أن يخرج صوت ولكنني أنا الآن أخرج صوتا من أجلك أخي المستمع حتى تدرك ما معنى الشيء طبعا هناك فرق بين التنفس الصدري والتنفس البطني فلا بد لك أن تتجرب على التنفس البطني وهذا يحتاج إلى يعني أن يتدرب عليه. إذن القضية أصبحت في هذا الشكل الدماغ يحتاج إلى دم مجدد والدم المجدد يحتاج إلى أن يكون دم مؤكسجا حتى يدخل إلى الدماغ فبمجرد أن أخذ هذا الشيط هكذا أدخلت كمية من الأكشجين إلى جسمي بشكل جيد جداً فتحسن مستوى الدم، تحسن الضخط، ارتفع إلى الدماغ، تحسن مستواه في هذه اللحظة، ادخل له المعلومة في هذه اللحظة، في هذه اللحظة يعني اللقطة المهمة جداً جداً جداً في لقطة الآية لأن العين عبارة عن كاميرا التصوير والدماغ عبارة عن وعاء هو الذي يرى هو الذي، العين ليست هي التي رأى حقيقة إنما الذي يرى هو الدماغ فأنا أرى بدماغي وأسجل في دماغي كيف أجعل دماغي كلمة تفاعله عن طريق كمية كبيرة من البكسوجين ثم بعدين التال الثامنة الترابط عندما أحفظ الآية أمترض للآية التي تليها أحفظه بنفس الطريقة ثم أربط بين الآيتين أربط بين الآية الأولى والآية الثانية وهذا الربط يحتاج إلى مهارة فإن كنت مثلا من أصحاب النظام البصري تربط بطريقة بصرية يعني أنت مثلا تركز على الآية تركز على الشكل تركز على الآية هي فوق تحت أسفل يمين يسار اربط بطريقة بصرية إن كنت سمعي اربط بطريقة صوتية اربط بطريقة صوتية مثل قوله تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلنهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أربط يزكيهم بالزايد مع العزيز الحكيم بالزايد زايد زايد هذا الاستمعي جيد خلاص الربط معي ما أخطأ فيها وأفراها إنك أنت العليم الحكيم هذا الترابط إذن الترابط عندما ترابط للشخص الحسي غير الترابط للشخص البصري غير الترابط للشخص السمعي فاكتشف نمطك أنت حتى يعني تجيد عملية الترابط طبعا كل إنسان له أساليه معينة الربط ثم بعد ذلك التثبيت والمراجعة والتصييف والمراجعة إن شاء الله نتحدث عنه في نهاية هذه المادة العلمية بالتفصيل كيف يمكن أن ثبت ونراجع القرآن الكريم وإن شاء الله أتى بعض الوصايا في نهاية هذه المادة لمن حفظ القرآن الكريم كاملا ماذا يفعل وكيف يفعل والتاء العاشرة التوكل على الله ولم نجعلها عشرة إلا من أجل أن نجعلها متغلغلة في كل تاء التاء الأولى التهيأ نفسيا متواكلا على الله التخيل متواكلا على الله التنفس متواكلا على الله التركيز متواكلا على الله فالتاء العاشرة رسمناها نحن كيعني عماره وجعلنا التوكل عبارة عن قبة قبة يضبط لنا كل التاءات ويتغلغل في كل التاءات السابقة التي يعني قلناها. هذه التعاب العشر هي ملخص حقيقة للطريقة الأولى والأت... والتي أعتبرها الطريقة المثلى في حذر القرآن الكريم وهي طريقة مبدعة وجميلة جدا إن شاء الله يسررون بها بإذن الله تعالى جرب ذلك ثم انطلق معي إلى الطريقة الثانية طبعا إخواني هذه الطرق التي أذكرها الآن هي طرق متنوعة إذن خذ ما يناسبك قد يناسبك طريقة الأولى قد تناسبك الثاني قد تناسبك الثالثة ولقد نوعت بها لتناسب الرجال والنساء والموظفين والصغار والكبار والعمال والمهنيين وكل من يستمع هذا الشريط مهما كانت خطافتك فإنك تستفيد من هذه الطرق والأساليب لأنها طرق متنوعة سنتحدث الآن إذن لـ 25 طريق الطريقة الثانية هي حفظ القرآن الكريم بين اثنين الحفظ بين اثنين ونقصد بالحفظ بين اثنين ما يلي. أن تنتقي لك أخا في الله والأخوة في الله مهمة جدا أشرنا إليها قبل قليل الأخوة في الله أن تتخذ لك أخا في الله أو الأخت تتخذ لها في الله للحفظ أو للمراجعة أو للتصحيح عندي ثلاث أشياء أحتاج فيها إلى أخوة في الله أول تصحيح التلاوة ثانيا الحفظ والتسميع ثالثا المراجعة طيب كيف طريقة تكون بين اثنين الطريقة تكون كتا أتواعد أنا في مكان ما ثم بعد ذلك أقول له نحن عندنا الآن نريد أن نحمر أنا وإياك سورة الأعراف يلا يجلس هذا مقابل للأخ الثاني ويقول له افتح مصحف اقرأ الآية الأولى يقرأها يبدأ الثاني يسمعها غيبا والأول يسمعها غيبا هذا يقرأها والثاني يقرأها هذا يقرأ والثاني يقرأها يحفظونها وسبحان الله كثير من الناس وخاصة لإن رحم سمعي يستفيدوا من هذا كثيراً يستفيدون من هذا كثيراً حيث سبحان الله إن الإنسان يحفظ ما يستمع إليه ربما أكثر مما يقرأه هذه الطريقة مفيدة جداً للأشخاص الذين يصابون يعني بملل أو طفش أو شيء من هذا فعليك أن تلتقي وتنتقي أخاً في الله هذا الأخ تحفظ العلم بينك وبينه وهذه الطريقة مفيدة في الحديث وفي الشعر وفي القرآن الكريم وإن شاء الله تحفظ القرآن الكريم كاملاً ثم بعد ذلك تحفظ الحديث أيضا بنفس الطريقة خذها قاعدة في حياتك خذ أخذ لك في الله وحذاري أن تضيع الوقت معه بالكلام الجانبي حدد مثلا من المغرب إلى العشاء إن شاء الله أنت وإياه تحفظون خمسة أو عشر ثم تبدأ اقرأ الآية وهو يرددها غيبا ثم هو يقرأها أنت تقرأها غيبا وتقوله سمع هذه ثم ننطلق إلى الآية الثانية. هي اقرأ أنت، أقرأ أنا، سمع غيبا، سمع انا ثم نربط بينها، ثم تتعاونني على طريقة الربط. لو قل له أنا أربط الآية الأولى بالآية الثانية هو يقول لك آه أنا ربطها بالحرف الفلاني. فتعاونني على طريقة الربط. الطريقة الثالثة الاستفادة من الأوقات الضائعة في السيارة. حقيقة نحن في زمن كثرته السيارات، فأريدك أن تستفيد من السيارة، وذلك بأن يكون معك مصحف. جيبي وإذا كان مصحف مجزع يكون طيب أخف في الحمل وأيضا هناك طريقة فأنيية ممكن نسويها وهي أن أجعل المصحف عبارة عن بطاقات يعني كل وجه كل صفحة أجعلها في بطاقة لها وجهين فكل يوم أخذ معي في جيبي بطاقة بطاقتين أركب السيارة إذا وقفت عند الإشارة أخرج البطاقة ممكن أضاعها عند التابلون أمامي بالسيارة وأقرأ الآية وأنا واقف عند الإشارة ثم أكررها وأنا ماشي أكررها وحذاري أن تنظر في الورقة المصحف أثناء السير السيارة لأنك لا تدري قد يعني هكذا يحدث ما لا تحمد عقبات فإذن احفظ في السيارة عندك توقفات فقط انظر للآية التي تريد أن تحفظها وخذ نفسا عميقا لها وكررها واستفد من الأوقات في السيارة فلقد علمت أن هناك أناسا حفظ القرآن وهم يسيرون بين عمله في الصباح أكيد بينك وبين عملك في الصباح ربما نصف ساعة يأخذ معك الطريق لاستطيع أن تحفظ وجهين وأنت مستريح هذا بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء أيضا إذا كانت اللخت تركب مع شخص آخر مثلا فبإمكانها أن يكون دوما في حقيبتها مصحف ثم تمسك المصحف هكذا بدل أن نشغل في السيارة من شغالات أخرى امسك المصحف وحفظ به وجه وجهين ثلاثة ما تيسر فالله يفتح علينا جميعا إن شاء الله من الاستفادة في السيارة أيضاً الاستفادة من الشريط أيضاً هذه طريقة جيدة هذا لا يكلفني جهدا أبداً أضع الشريط وأستمع للصورة التي أريد احفظها ويفضل أن يكون شريط مركز في صورة معينة أسمعها أكثر من مرة أو أكرر الشريط أنا بالطريقة التي أريد أن احفظها إن شاء الله الطريقة الرابعة هي حفظ المهنيين لو كنت أخي الكريم عاملاً أو موظفا أو مهندس كمبيوتر أو تعمل في النسيج أو تعمل في المهنة أو تعمل في أي مهنة من المهن خباز حداد جزار أي شيء يمكنك أن تحفظ القرآن فحفظ القرآن الكريم ليس مقصورا على طلبة العلم أو على الطلاب الصغار في المساجد أو نحو ذلك بل يمكن للمهنيين أن يحفظوا القرآن الكريم ولقد حفظ شيخنا الشيخ عبد الغفار الدروبي حفظه الله 18 عشر جزءا في أربعة أشهر كان يعمل في النسيج. ويضع أمامه آلة النسيج ووضع المصحف أمامه هكذا ثم يعمل في النسيج ويقرأ الآيات يعمل في النسيج ويقرأ الآيات يبكي لك وأنت تعمل على الكمبيوتر أن تضع المصحف أمامك هكذا على اليسار ثم وأنت تعمل في الكمبيوتر تفتح الملفات فلما تفتح ملف أحيانا بعض الملفات تحتاج وقت انتظار هذا الوقت لا تضيعه أو تخطب فيه أو تتضايق انظر إلى المصحف واقرأ آية واحفظها هذا استغلال للأوقات الضائعة وأصحاب المهن يمكن أن يحفظوا القرآن الكريم ومن أجمع ما يعني رأيت من المهنيين أن شخصا كان يعمل خبازا في دمشق خبازا على بيت النار وضع المصحف أمام عينيه وكان وهو يخبز الخبز ويدخله في بيت النار بهذا الجو الذي يعتبر جو يعني من الحرارة وجو لا يطاق ومع ذلك كان يعيش في جنة من السرور. كان يضع مصحف أمامه ويقرأ ويردد ويقرأ ويردد إلى أن ختم القرآن كاملاً وحفظاً عن ظهر قلب وهو يعمل في بيت النار في الفرن والقصص كثيرة جداً في المهنيين فلقد علمنا أن هناك إخوة كانوا يعملون جزارين في حفظ القرآن حدادين حفظ القرآن فأصحاب المهن أبدعوا ما شاء الله في حفظ القرآن الكريم وهكذا الطريقة الخامسة السماع من آلة التسجيل أيضاً هذا يناسب الناس السمعيين، فعليك أن يعني تسمع للشريط. هناك أشرطة تكرر الآية ثلاث مرات، هناك أشرطة اسمها المسحة المعلم تسمع الآية ويكررها الشيخ أو يكرر المستمعون خلف الشيخ أكثر من مرة. فاستمع إليها تستفيد فائدة كبيرة جداً. هناك أيضاً مسجلات صغيرة أصبحت الآن يمكن يستحيلها إنسان في جيبه وهو مسافر وهو ماشي وهكذا يستفيد فائدة كبيرة جداً. إن شاء الله الطريقة الثالثة الحفظ بتسجيل صوتك السلام كيف تسجيل صوتي؟ يعني أنا عندي أشرطة قديمة كاسيتات وأريد أن أتخلص منها أشرطة قديمة انتهى وقتها يمكن لي أن أسجل صوتي بالتلاوة واسمع صوتي فالإنسان يحب صوته كثيراً أي واحد فيكم أيها الإخوة المستمعون يحب صوته فسجل صوتك واسمعه تجد أنك تحقظ من خلال صوتك أكثر ربما من سماعك لصوت آخر ممكن أيضا تسجل الذي حفظته خاصة الآن عندنا آذات أدوات تسجيل يعني تسجل ما لا لنهائي له من الساعات ال M3 وال USB والأشياء هذه الإلكترونية الخفيفة الـ الـ الكترونية إنها مفيدة جدا تحملها في جيبك وتكون ماشي أنت في سيارتك شغلها وابدأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ غيبا وسجل ثم بعد ذلك عندما تكون مستعدا لأن يعني تراجع ما حفظته أو تتأكد من حفظك تتأكد لنا نصحف بطريقة حفظك فإذا إما أن تسجل صوتك الذي تحفظه أو تسجل من حفظك كل مسجل وتختبر نفسك أنت كم خطأ أفضأت وكيف تراجد حفظك هذا شيء جميل جدا ولا بأس أثناء التسجيل عندما تسجل من حفظك وتقرأ الصحة جيدة أن تقول لنفسك أنت رائع ما شاء الله هذا حفظ جميل هذا شيء جيد أن تقول لنفسك هكذا عندما تسمع للشريط ولصوتك وأنت تقول لنفسك ما شاء الله هذا إنجازاً رائع هذا يبعث في نفسك الحمية والهمة ويشجع ويمشك الطريقة السابعة تحفيز الأطفال الصغار بتسجيل أصواتك أيضاً إن كنت معلما أو إن كنت أماً أو كنت أباً وعندك أولاد أو عندك إخوان صغار تريد أن تؤثر عليهم في حفظ القرآن الكريم فيمكنك أن تحضر لهم مسجل وتجعلهم يحفظون القرآن الكريم بالمايكروفون يقرأون ويسجلون أصواتهم فالطفل عندما يستمع إلى صوته أيضا يعشقه بالقرآن الكريم فسجل له صوته وسجل له حفظه أيضا وسميعه أيضا حتى يدرك أين يخطئ حتى لا يخطئ ويدرك مدى قوته ومدى قراءته هذا أيضا شيء جميل وطريقة يعني جيدة وأعرف أن يعني هناك أحد المشايخ وهو مشاهير الفضلاء استخدم طريقة جدا حلوة كيف أتى بمسجل وعشرة وأتى بولده وهو يقرأ وولده يردد وراءه ويسجد بعدين يقول لولده خذ هذا الشريط واستمع إليه يا ابني فيأخذ الولد الشريط فيستمع تارة لصوت أبيه وتارة لصوته فإذا به يستفيد فائدة كبيرة جدا وأعرف شخصا اسمه حسن ابن الشيخ سيد لاشين أبو الفرح حفظ القرآن الكريم عمره ثماني سنوات بهذه الطريقة الطريقة الثامنة استدعاء الذاكرة عن طريق الكتابة أيضا من الأساليب الجيدة في حفظ القرآن الكريم أنك تكتب ما تحفظه احفظ احفظ احفظ ثم بعد ذلك اكتب ما تحفظه مع ملاحظة أنك وأنت تكتب حاول أن تكتب بترتيب الصفحة التي حفظتها يعني ابدأ السطر من أول الآية عندما تنهي الصطر أنهيه بنفس الآية التي انتهت من الصفحة وليس يعني كتابة عشوائية حاول أن ترسم وتكتب نفس النص القرآني الذي حفظتها الطريقة التاسعة الاستفادة من السبورة المنزلية السبورة المنزلية مفيدة جدا وينبغي عليك أيها الأخوة المستمع أن يكون لديك في منزلك سبورة منزلية والآن السبورات تحسنت كثيرا أصبحت يعني سبورات جيدة ونظيفة ويكتب عليها بالأخلام فلمستر في الملونة فيمكنك أن توجد هذه السبورة في البيت وتكتب عليها آيات من القرآن الكريم كل يوم مثلا إما لنفسك أو لأولادك أو تكتب عليها آيات من الشعر يحفظونها، أو تكتب عليها أحاديث كل يوم حديثاً، كل يوم حديثاً. هذه الطريقة جداً حلوة. أو تكتب عليها حكمة وهي مفيدة جداً ولأن الأطفال لهذه هذه الأيام يحبون الشيء المكتوب أمامهم بخط كبير وخاصة إذا كان ملوناً هذا يشويقهم ويجعلهم يحفظون أكثر وأكثر. ثم أيضاً تستفيد نسل البر المنزلية بأن تجعل الطفل نفسه يكتب الآيات التي حفظها. وبدل أن يكتب لك على الأبواب ويكتب لك على الجدران يكتب لك على السبورة وأيضا من فوائد السبورة أنها تخرج لنا طلابا متمكنين في الخط متمكنين في الإبداع والرسم والتصوير وما إلى ذلك ويصبح عندهم مهارة الرسم ومهارة الخط بشكل جيد الطريقة العاشرة حفظ القرآن الكريم بواسطة اللوح وهذه طبعا الطريقة موجودة في المغرب موجودة في الجزائر موجودة في أفريقيا كلها وبعضها موجود بطريقة بدائية جدا ولكنها قوية كيف طريقة بدائية؟ قد زرت بعض الخلاوي والمدارس في أفريقيا فوجدت أن الطلاب يجتمعون في مكان ما وهو وكر ماسك وفي هذا المكان المدرسة يوجد في الزاوية في زاوية المدرسة يوجد حوض فيه ماء وحوض آخر فيه حبر ويسلمون كل طفل لوحة من الخشب. هذا اللوح رعاهم يعني يرتبونه هو ينظمونه هو يجعلونه أملس ثم يعطون يصنعون الحبر صنع محلياً ويصنعون القلم أيضاً صنع محلياً بالقصب ثم الشيخ يقول لهم خذوا كل واحد من الحبر قليلاً ثم اكتبوا ويملي عليه فيكتبون ثم يذهبون إلى الحوض ويحفظون يكتبون ثم يحفظون ويتقنون الحوض زيداً ثم يقول لهم الآن اغسلوا هذا اللوح بالماء. يغسلونه بالماء ثم يقول لهم الآن اكتبوه من حفظكم طريقة عجيبة يتعلم الطفل من خلالها عدة أمور فهو بهذا يستخدم أكثر من نافذة للذاكرة يستخدم النظر يستخدم الأذن يستخدم العين يستخدم اليد ويستفيد فائدة أخرى أيضا مهمة جدا وهي رسم القرآن يتعلم رسم حروف القرآن ويتعلم الإملاء القرآني طريقة جيدة طبعا بعض الإخوة في مناطق أفريقيا أو في الدول المغاربية يعتقدون أن هذه الطريقة لا يصلح غيرها وهي الطريقة التي ينبغي أن نحفظ فيها وأنا أقول يا إخوة هي طريقة جيدة ولكن يوجد غيرها أيضا هي طريقة رائعة ولكن يوجد غيرها طبعاً الآن ممكن نطورها بدل أن يكون هكذا يعني حبر محلي وأشياء محلية عندنا ألواح إلكترونية الآن جديدة فيمكن وعندنا أقلام تكتب عليها الكترونياً فيمكن أن نقول للطفل يلا أكتب الآن الآيات كتابة الحديث عنه مع الكتابة يمكن أن نقول في على الكمبيوتر وسيأتينا الآن بعض الطرق التي سنتحدث سنتحدثني عن الكمبيوتر كيف يمكن أن أحفظ القرآن عن طريق الكمبيوتر الطريقة الحادية عشبة إثارة الهمم عن طريق المسابقات والحوافز والجوائز وهذه رائعة جدا أثبتت يعني فوائد كثيرة جدا مع ملاحظة التوازن في ذلك. لقد رأينا هناك مبالغات في بعض الأماكن ورأينا أن هناك بعض الطلاب يحفظون من أجل الجائزة يحفظون من أجل الحافز. فهذا ينبغي أن نراعي هذه النقطة ونراعي التوازن في هذه القضية. الحافز شيء مهم وشيء جيد ولا بأس أن يكون الحافز معنويا أو ماديا. الرسول عليه الصلاة والسلام حفز الصحابة رضي الله عنهم ماديا وحفزهم معنويا. وكلا طريقين تحبيز موجود وصحيح ولكن مع التواسل فأنا أثير همتي أنا عن طريق الحافظ أثير همم الآخرين عن طريق الحوافظ كأن أعمل مسابقة مثلا بيني وبين زوجتي أعمل مسابقة بين الأولاد من حفظ منكم ببين المغرب العشاء اليوم سورة الواقعة فله كذا وكذا هذا الأسبوع من حفظ منكم سورة كذا فله كذا خلال سهر من حفظ منكم جزئين فله مكافأة مثلا تذكرة عمره له مكافأة شراء كذا له مكافأة ألعاب ممكن أستخدر ألعاب الكمبيوتر كوسيلة للمنافسة والمسابقة طبعا مسابقات هذه ما شاء الله الحمد لله من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنها كثرت اليوم وهناك مسابقات دولية ضخمة جدا عالمية وهناك مسابقات محلية وهناك مسابقات إقليمية وكلها إن شاء الله مفيدة وتصبو بخدمة القرآن الكريم بإذن الله تعالى الطريقة الثانية عشرة طريقة الحفظ من آخر الصفحة من آخر الصفحة وذلك بأن أمسك القرآن ثم أضع ورقة بيضاء فوق الصفحة وأحفظ من آخر سطر من آخر سطر طبعا هذه الطريقة محظورة ولا تنبغي إذا حفظنا سطرا سطرا بأن هذا يخلط المعلومات ولكن إذا حفظنا آية آية كوحدة مستقلة ثم عند القراءة قرأناها سرطا صحيحا فهذا يجوز إذا الطريقة كيف شرحنا هي أن أمسك المصحف وأضع ورقة بيضاء عليه ثم أرفع الورقة قليلاً قليلاً من أسفل من أسفل هكذا من آخر السطر بعض الناس هكذا يحفظ هذه الطريقة فهي بهذا الشكل لا أنصح بها ولكن أنصح إذا كان عجبتكم هذه الطريقة يمكن أن تحفظ آية آية الصفحة مثلاً فيها خمس آيات أنا أحفظ الآية رقم 6 ثم أحفظ الآية رقم 5 ثم أحفظ الآية رقم 4 ثم الآية رقم اثنين ثم الآية رقم 1 ثم عندما أقرأها وأسرودها أسرودها بشكل صحيح متتالي حتى لا أقع في الانتكاس، وهو من ينعم. أما الطريقة الثلاثة عشرة فهي حفظ الصفحة بالانتقال سطرة سطرة من فوق أيضاً أن أمسك المصحف وأضع ورقة بيضاء وأحفظ السطر الأول من فوق ثم السطر الثاني ثم الثالث أتسلسل تسلسلاً هكذا أرفع أو أسحب الورقة أزحزحها شيئاً فشيئاً وهذه طريقة جداً جيدة تناسب الناس البصريين الناس البصريين اللي عينه تروح يمين ويسار وخشيت أن تذهب عينه إلى الصفحة الثانية فتسرق منها كلمة أو تلتقط منها كلمة فلأقول له ركز على الورقة وإحفظ سطراً سطراً وهذه الطريقة تفيد الأصوات في الاختبار عندما تأتيك الأسئلة بعض الناس إذا قرأ الأسئلة كلها يصاب بإحبار شديد جداً لأن السؤال الأول مثلاً كان واضح عنده لكن السؤال الثاني أو الثالث كان صعباً عليه أو لم يفهمه فيلخبط على السؤال الأول. ولذلك أنصح في هذه الطريقة للإخوة الذين يعني حساسين أو البصريين فأقول له اطوي ورقة الاختبار وسلسلها سؤالا سؤالا اقرأ السؤال الأول وأجب عليه مباشرة اقرأ السؤال الثاني وأجب عليه مباشرة وهكذا شيئا فشيئا تكون قد يعني استفدت فائدة جيدة إن شاء الله الطريقة الرابعة عشرة الاستفادة من جهاز الفيديو بتسجيل القرآن بالصوت والصورة أيضا إلى الآن لم نجد قرآناً كاملاً مسجلاً بالصوت والصورة بحيث نقرب الفكرة علمياً للأطفال أو للأولاد لأن أطفالنا في هذه الأيام يحبون أن يروا الصورة يحبون أن يروا طريقة النطق يحبون أن يروا الشفتين كيف ينطق الحرف فإذا كان أوجدنا برنامج مسجل القرآن كاملاً لبعض القراء أو لبعض الأطفال لنرى كيف يضم الشفتين كيف يقرأ وكيف يعني يردد التلاوة أو نجد مثل الطفل ومعه مجموع الأطفال يرددون خلفه التلاوة فهذا شيء يعني يشجع على الحفظ ونجد أن بعض الأطفال عندما يرى شخصا مثله يحفظ الطعام هذا يشجعه كثيرا على حفظ القرآن الكريم وبهذه الطريقة نكون قد أدخلنا المعلومة بالصوت والصورة بالصوت والصورة فاستخدمنا أكثر من وسيلة للذاكرة فتكون قد دخلت الدماغ بطريقة جيدة الطريقة الخامسة عشرة الاستفادة من الكمبيوتر الكمبيوتر أهلة من الآلات اليوم وفيها إمكانات كثيرة جداً يمكن أن نستفيد منها في بجانب حفظ القرآن الكريم هناك برامج، هناك مواقع، هناك أساليب تحقيزية هناك عدة الأشياء يمكن نستفادة منها عن طريق الكمبيوتر من الأشياء التي يمكننا نستفيد منها هناك مواقع قرآنية مثل منتدى الباحثة الدراسات القرآنية أو مثل موقع قرآني موقع صوت القرآن هذا يمكن الاستفادة منه عن طريق إيجاد أخوة في الله أو إيجاد يعني مجموعة تساعدني على حفظ القرآن الكريم هذا من باب التحفيز النفسي يمكن أيضا الاستفادة من برامج معينة موجودة أستخدمها في الكمبيوتر كبرنامج مثلا الذي يعطيني الآية ويحذفنا كلمة حتى أكتسحها أنا إياها أو برنامج أسئلة لقاء أسئلة على المتسابق أو برنامج مسابقات قرآنية على الكمبيوتر أو مثلاً أستخدم الكمبيوتر أيضاً كوسيلة تشجيعية للطلاب للأولاد بحيث أنهم الحفظوا من منكم كذا له أن يلعب على الكمبيوتر لمدة مثلاً يعني نصف ساعة لمدة ساعة على حسب الاتفاق الذي يكون بينهم إذن هذه الطريقة لاستفادة من الكمبيوتر هناك برنامج يعني إن شاء الله يخرج النور قليلاً وهو أن نصدر برنامجاً فيه نقرأ يقرأ طريقة صحيحة ثم يجعل لك فرصة أن تسجل قراءتك ثم يظهر لك مباشرةً وميض يقول لك أنت أخطأت في السين، أخطأت في الميم، أخطأت في الراء أخطأت في كده أعيد القراءة مرة ثانية فيبقى المتلقي يعيد التلاوة يعيد ويعيد حتى تكون قراءته صحيحة إن شاء الله هذا أيضاً يساعد في التصليح التلاوة بإذن الله تعالى وهذا برنامج يعني هي ثكرة موجودة لدي إن شاء الله عن قريب ترى النور بإذن الله تعالى إذن الاستفادة من أدوات المعاصرة والاستفادة من الكمبيوتر هذا شيء مهم جدا الطريقة السادسة عشرة اقتران الآيات بزمن خاص سبحان الله الإنسان عندما يعني يمر عليه الزمن مثلا فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الصيف. في كل فصل تتجدد حالته النفسية. فأنت مثلاً في شهر رمضان تكون معنوياتك الروحانية عالية جداً جداً. فمثلاً يمكنك أن تركز أنك في شهر رمضان تقرأ هذه الآيات في شهر رمضان. تركز مثلاً سورة كذا وسورة كذا تحفظها في شهر رمضان. فمثلاً رمضان هذا القادم خصص أن تحفظ في شهر رمضان البقرة والعملاء عمران والنساء ثلاث سور. تجد أنك سبحان الله كلما جاء شهر رمضان هذه السور بالذات يعني تجد لها نكفة خاصة وطعمة خاصة هذا شيء مثلا أردت أن تسافر للعمرة العمرة تأخذ عشرة أيام معك حدد في هذه العشرة أيام بإذن الله أحفظ فيها سورة الكهف ومريم وطه والأنبياء مثلا فأنت عندما تأتي للعمرة وتحفظها تقترن بزمين خاص لديك هذا الاختيران يساعد الدماغ ويجعلك إن شاء الله يعني من المركزين وتستفيد فائدة حلوة جدا. مثلا في الزمن الخاص أنا عندي إجازة مثلا الخميس الجمعة سافرت فيها إلى البر طلعت إلى البر طلعت إلى بستان جلست في البستان وددت مثلا يومين بهذه اليومين هي طبعا للترفيه وللسرور وللبسط مع الأولاد لكن لا بأس إنه أخصص بضعة صفحة أو صورة معينة احفظها في هذا المكان. هذا اقترانها بزمن خاص له معنى عندك. سواء كان الزمن يعني روحي أو زمن العمر أو زمن انتقالي انتقلت من مكان إلى مكان. هذا الزمن يعني جيد ويجعلك تحفظ أكثر وأكثر إن شاء الله. الطريقة السابعة عشرة اقتران الحب الجديد بالحوادث المؤثرة. الحوادث المؤثرة تمر بنا كثيراً. فمن مرت به حادث مؤثر في حياته؟ موقف معين، زواج، فرح، فقدان عزيز بدل أن أستسلم للحزن والألم ممكن أحفظ بهذه المناسبة مثلاً سورة من القرآن الكريم أنا مثلاً أكرمني الله عز وجل كنت زوجت وأحفظ بمناسبة الزواج أنا وزوجتي مثلاً في شهر العسل على سبيل المثال ما يسمونه بشهر العسل أحفظ فيه مثلاً يعني سورة النساء، سورة الأحزاب، سورة الأنفال مثلاً فهذا يقترن بهذا الوقت المؤثر، وبهذا الزمن المؤثر، فاقتران الحفظ بالحوادث المؤثرة، سبحان الله، مساعد أيضا في الحفظ بطريقة يعني جيدة، إن شاء الله. طبعا كثير منا لديه أحداث في حياته، كثير منا تمر به أحداث، مثلا لا قدر الله أن حدث معه أن حصل معك حادث سيارة مثلا ودخلت المستشفى. فرصة إن ثلاث أيام أربع أيام أسبوع الإنسان إن جلس في المستشفى يحفظ القرآن الكريم وهذا أيضا يعني يجعلك تشغل وقتك بكتاب الله عز وجل ينير قلبك يجعلك تتقبل يعني وضعك الحالي كما أنت عليه أعرف أحد الأخوة أصيب بحادث سيارة فكسر رجلا فلزم البيت أربعة أشهر ونصف حضر القرآن الكريم كاملا والحمد لله وهو في مكة مقربي الطريقة الخامسة عشرة اقتيران الآيات بالمحسوسات والصور والأشكال وهذا مناسب للأولاد الصغار يعني مثلا قد يكون من المناسب أنني عندما أحفظ الطفل مثلا سورة القمر أن أخرج أنا وإياه في الليل وأريه القمر أقوله أنظر القمر هذا القمر كيف يضيء؟ إنه يضيء من خلال عكس إضاءة الشمس مثلاً. فهذا القمر قصته كذا وكذا. يقتربت بستاعة وانشق القمر له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه ذات يوم ثم تحدى ريشا فأشر إليه أسبوعه ينشق القمر. وهذه مثلاً هذه تقرب الفكرة للولد ويبدأ الطفل يعني يتصور شيئا ما ويقرن الآيات بتصورات وأشياء يعني محسوسة أمامه. المطر مثلاً وينزل الغيث على طول المطر أثلاً ينظرني إلى الإبل كيفة غلقت مثلاً أجعله ينظر إلى الإبل هذا شيء محسوس يراه أمامه بشكل محسوس وهذا يجعله يحفظ بطريقة أكثر وأكثر إن شاء الله الطريقة التاسعة عشر الاعتماد على فهم معاني الآيات وهذا يناسب ناس كثيرين جداً وعلى الأغلب يناسب الأشخاص اللي هم فوق العشرين يعني مثلاً خريج جامعة مدرس مدرسة متقاعد من العمل في الاربعين في الخمسين من العمر هذا يقول لك اعطني المعنى اشرح لي المعنى احفظ بسرعة وهذا من حقه والشيء لا بأس به وهذا نمط من الماط الناس اما الاطفال الصغار يمكن ان يحفظ بدوني المعنى لانه ركز له كثيرا على شرح المعنى ممكن اشرع له يعني كلمة غامضة عليه توضح له الفكرة ولكن بالنسبة للكبار الأفضل لهم أن يحفظوا بالفهم المعنى طيب كيف أفهم المعنى عليك أن يكون لديك مصحف على هامشه مفردات القرآن الكريم هذا أقل القليل كلمات القرآن أو مصحف فيه أسباب النزول تقرأ أسباب النزول لكل سورة تحفظها هذا يساعد على الحفظ الإخوة الذين يهتمون بالمعنى أنصحهم أن يبدأوا بالسور ذات القصص سورة يوسف، سورة هود، يعني السور التي هي قصص الكهف مريم، طاهر هذه السور تساعد في حفظ الأشخاص كبار السن لأنهم يعتمدون على فهم المعنى ويحبون تسلسل المعاني وراء بعضها البعض الطريقة العشرون طريقة حفظ القرآن الكريم عند المكفوفين وما شاء الله تبارك الله المكفوفون لهم طرق كثيرة جدا ولكن دعوني أكثر وقفة خفيفة جدا حول نظرتنا إلى المكفوفين وإلى المعاقين إذا نظرت أخي المسلم أخي المستمع أختي المستمعة إذا نظرت بنظرة إيجابية لهؤلاء الذين حرمهم الله عز وجل نحمة البصر فإنك تساعدهم على الإنجاز انظر إليه نظرة إيجابية ولا تنظر إليه نظرة يعني أنه مساكين ومشفقة وتشعر بأنه ناقص إذا أشعرت المنهار بأنه ناقص تعيقه أكثر أشعره بأنه إنسان يملك عقلا يملك حفظا يملك ذاكرة يملك تفكيرا إن شاء الله في خير كبير فعندما تنفس في نفسه روح الهمة والعزيمة والقوة والإمكانية والإبداع يبدع ولقد رأيته يعني مكفوفين يحفظون القرآن الكريم بطريقة عجيبة جدا جدا جدا ولقد رأيته معاقا أيضا يعني في الجزائر ومعاقم أيضا في الملف العربي السعودية سبحان الله أحد المعاقين اللي رأيتهم لا يستطيع أن يستلع على بطنهم لا يستطيع أن يمشي إلا على بطنهم ومع ذلك يحفظ القرآن الكريم كاملا بأرقام الآيات يقرأ من الآيات. المكفوفون لهم طرق يعني عدة في حفظ القرآن الكريم، منها اللمس على مصحف صدرائيل يلمس فيحفظ، ومنها السمع، ومنها انه يحفظ لضبط أرقام الآيات، فتجد يحفظ بأرقام الآيات وهو يقسم الصفحة الأولى من سورة البقرة مثلاً فيها سبع آيات، الصفحة الثانية فيها ستة عشر آية، الصفحة الثالثة فيها سبع آيات، الصفحة الرابعة فيها ويضبط طبي أرقام الآيات، ولهم طرق عديدة في هذا ما شاء الله بارك الله فيهم. أما الطريقة الحاديث والعشرون فهي حفظ القرآن الكريم عن طريق حلقات التحفيظ في المساجد وهذه الحقيقة يعني باذرة رائعة جدا حيث نوجد في مساجدنا بعد العصر أو بعد المغرب بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر يعني وجدت بعض البلاد يحفظون القرآن بعد الفجر وهذا أفضل شيء لا شك أن الوقت الذي يكون بعد الفجر يكون وقتاً مناسباً للحفظ فالحفظ في المساجد أيضا يشجع الطالب على أن يحفظ مع الزملاء هناك عنصر التحدي هناك عنصر التنافس هناك وجود الشيخ يوميا معي الشيخ يصحح له ثم يسمع لي ثم أراجع له ثلاث أشياء يقوم لي بها أستاذ الحلقة هذه نعمة كبيرة. إذا أنت إذا كنت شاباً أو كنت كبيراً، فيوجد يوجد حلقات للكبار، يوجد أيضاً حلقات للصغار. ادفع أولادك، أرسلهم إلى حلقات تأهيل القرآن الكريم في المسجد، وعليك أن تحببهم في المسجد، وعليك أن تحببهم بإستارهم. فإن كان رأيت الطفل ولدك لم يشجع على حفظ القرآن الكريم ولم يكن مقبلاً أتباً كبيراً على حفظ القرآن الكريم، هذا دليل على أن بينه وبين معلم الحلقة عدم انسجام. تذهب إلى معلم الحلقة. وتطرح معه لماذا ولدك هكذا؟ ثم يمكنك أن تفعل الطريقة هذه. قدم هدية لمعلم الحلقة أو قدم له مبلغ من المال أو هدية معينا قل له أريدك أن تقدمها أنت باسمك لولدك. فعندما يقدمها باسمه لولدك الولد يحب أستاذه وإذا أحب أستاذه نفذ ما يطلبه منه وبدأ يحفظ بطريقة جيدة هذا لمسناه كبيراً في حلقة لتحقيقه الضرعان الكريم والحمد لله يوم العالم الإسلامي فيه أخبار رائعة جدا في أن المساجد أصبحت مليئة ولها دوي كدوية النحل بالقرآن الكريم الطريقة الثانية والعشرون الدوران والدوران هذه طريقة منتشرة في السودان وفي أفريقيا ولكن ممكن أن نستفيد من هذه الطريقة ما كيف الدوران أولا اشرحها تسمى الرمي في أفريقيا يسمونها الرمي وذلك لأن الطلاب يجلسون من الصباح إلى المغرب جلسة واحدة في المدرسة وعلى الأغلب يجلسون على الرمل لأن المناطق بقيرة جداً فبعد أن يجلسوا ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات يأمرهم الشيخ أن يقوموا للرمل، أي رمي المراجعة فيطلب منهم أن يدوروا هكذا في جنبات المدرسة مشياً يمشون ويقرؤون، يمشون ويقرؤون ويرددون ويراجعون كل واحد يراجع له جزء جزئين ثلاثة لمدة ساعة ساعتين هذه وعن كل ما كانت الدائرة واسعة كل مكان أفضل حتى لا يدوخ الإنسان لا ينبغي أن يدور في مكانه وهذا يعني ليس جيدا الدوران في دائرة صغيرة لا ينبغي أما إذا كانت المدرسة الكبيرة هو هكذا يدور في جنباتها ويراجع هذه العملية لها فوائد كثيرة، منها تحريك الدورة الدموية، منها دخال الأكسجين للجسم بطريقة جيدة، منها تحريك مسارات الدم في جسم الإنسان حيث أن بعض مسارات الذاكرة في الدماغ تتأثر بتوريد الدم عبر الأوردة، فأنا عندما أقول الطفل امشي، يا سلام هذا جيد، فهذا لعله يجرنا إلى حفظ ماشيا، هل ننصح بالأطفال الطلاب يحضرون ماشيا؟ نعم، ربما بعض الطلاب يناسبهم أن يحضروا ماشيا لأن يجدد الدورة الدموية عندهم. أيضاً لو وجدت طفلاً أو أنت نفسك فترت أو تعبت أو تثائبت أو خلص مللت من حفظ القرآن الكريم، اترك الحفظ وقم اذهب، امشي لمدة ثلاث دقائق، أربع دقائق، خمس دقائق بعد ذلك تجد أنك مقبل على الحفظ بطريقة جيدة أحدث الدراسات العلمية اليوم تقول إن الذاكرة تتحسن إذا مشى الإنسانه من خمس إلى عشر دقائق وإذا أردت أن تنجز قرارات مهمة جداً أو أن تخطط لمشروع مهم جداً فحاول أن تمشي قبل هذا المشروع خمس دقائق عشر دقائق ماشي الهواء الطلق ثم اجلس على مكتب وضع الأوراق والأقلام واكتب القرارات والتخطيطات هيخرج معك شيء موضع جدا جدا طيب طريق الدوران اخترحت مرة في الأمارات فكرة للطلاب الروضة حتى نشجعهم على حفظ القرآن الكريم نقول لهم هيا نقفوا كالقطار وهذا القطار نسميه مثلاً قطار سورة عمر وهذا القطار قطار سورة الضحا وهذا القطار سورة السورة الأعلى يلا قطار سورته الضحا يتحرك يتحرك القطار بسم الله الرحمن الرحيم والضحاة والليل إذا سجى ويقرؤون فإذا انتهوا إلى المحطة يكون هناك مثلاً طالب أو طالبة في انتظار القلاب يقدم لهم مثلاً هدية أو طفاحة ما بالونة هدية معينة فالقطار الذي يصل في الأول هو الذي يقرأ في الأول هذه أيضاً تنشق الطالب وتعتمد على فكرة العب واحفظ، العب ومرح، امرح والعب، امرح وتعلم، امرح وتطور هذه طريقة قوية جداً ومأخوذ فيها في بعض دول الغرب اليوم قالوا الفصل الدراسي لا يكون عبارة عن نطاعد ويجلس الطالب فيه نكتوف اليدين ويقول له المعلم سكوت شكوت، اللي يتكلم يموت هذه طريقة خلاص قديمة الآن لابد الطفل له طاقة لابد أن يتحرك لابد أن نعطيه يعني العاب نعطيه أشياء حتى تسوق للإتقان يتسوق للحفظ يتسوق للإبداع الطريقة الثالثة والعشرون الطريقة الحفظ الطريقة الأوزبكية طبعا هذه هي الطريقة الأوزبكية والطريقة التركية ذكرتها تماما للأفكار وليس بالضرر أن أخذ بها ولكن أذكرها من باب العلم بالشيء الطريقة الأوزبكية تعتمد على كثرة تكرار الصفحة بالنظر وذلك بأن يطلب المعلم من الطالب أن يقرأ الصفحة 300 مرة قراءة قراءة فقط بعد أن يقرأها 300 مرة يكون قد حفظها ثم ينتقل للصفحة عنه ويقرأه 300 مرة ويحفظها وهكذا يستمر إلى أن ينتهي من كامل القرآن الكريم فإذا انتهى من كامل القرآن الكريم يسمونه بالحافظ يقول جاء الحافظ ما معنى الحافظ؟ الحافظ هذا قرأ كل صفحة 300 مرة ثم بعد ذلك يقول له الشيخ وريدك أن تخدم القرآن الكريم 150 ختمة فيبدأ يختم الشيخ الل ويسجل عند الشيخ يقول ختمت الب piano يختمها وحده بجهده الخاص قد يختمها في أسبوع قد يختمها في أسبوعين قد يختمه في شهر وكلما ختمها مسرعا أو في مدة solicزة يكون هذا أفضل فيختم الختم العاشرة الختم العشرين، الختم الثلاثين الختم الآettes وهكذا ويسجل عند الشيخ دوما ختمت وصلت إلى 50 ختمة وصلت إلى سبتين فإذا وصل إلى 150 ختمة يعطيه لقب. المقرأ. هذه الطريقة في أسباكستان موجودة وبعض الجمهوريات الإسلامية وليس بالضرورة أن أخذ بها إنما ذكرناها للعلم بها أيضاً من الطرق التي أذكرها للعلم بها الطريقة التركية الطريقة التركية طريقة العجلة وقد رأيت يعني ناس بالملايين يحفظون بها يعني في تركيا، في بلغاريا، في ألبانيا، في البوسنة والهرسك في المناطق التي دخلها الأثمانيون كلهم يحفظون بهذه الطريقة سألت شيخ الفراء في إسطنبول هل حفظوا لهذه الطريقة؟ قال نعم، هكذا عهدناها من شيوخنا. الطريقة كيف؟ أن يصحح الطالب التلاوة قراءة بالنظر لمدة سنة كاملة. يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، يتعلم القراءة والكتاب والتهجي والحروف، ويصحح التلاوة من أوله إلى آخره بالنظر فقط، ولا يسمح له أن يحفظ شيئاً. ثم يبدأ بالحفظ، كيف يبدأ؟ يبدأ من آخر صفحة من الجزء الأول، اليوم الأول. في اليوم الثاني ينتقل إلى آخر صفحة من الجزء الثاني. في اليوم الثالث ينتقل إلى آخر الصفحة من الجزء الثالث. في اليوم الرابع ينتقل إلى آخر الصفحة من الجزء الرابع. وهكذا إلى نهاية القرآن. يكون قد نضى شهر. فقد حفظ ثلاثين صفحة في شهر. الآن يأتي الشهر الثاني. ماذا يحفظ الشهر الثاني؟ يبدأ في أول اليوم الأول يحفظ الصفحة رقم 19. عشر اللي هي قبل الصفحة الأخيرة من الجزء الأول. ويراجع الصفحة السابقة معها. يعني الجزء معلومكم إنه هو عشرين وجب. فهو يحفظ الصفحة رقم 20 هذا في الشهر الأول الشهر الثاني ينتقل إلى الصفحة قبل رقم 20 يعني ما قبل الأخير فيحفظ الصفحة رقم 19 في الجزء الأول في اليوم الثاني ينتقل للصفحة رقم 39 في الجزء الثاني وهكذا يبدأ يحفظ الصفحة التي قبلها يعني يقرأ القرآن انتكاسا ولكنهم يحفظوا كلوحات وهكذا كل شهر يحفظ صفحة واحدة من كل جزء فإذا سألت شخصا كم تحفظ من القرآن؟ يقول لك الأحفظ خمس صفحات خمس صفحات يقصد فيها خمس صفحات من كل جزء وبهذا يتمكن من القرآن كمكناً قوية جدا جدا جدا لكن في النهاية عندما يقرأ يقرأ بطريقة صحيحة يعني يقرأ من أول السورة وهو ماشي لكن فائدة هذا القراءة أنه يحفظ اللوحات بطريقة عجيبة لو سألت الطالب مثلا هناك وقد اختبرتهم أنا فوجدت أسأل الطالب مثلا اقرأ لي الجزء السابع عشر الصفحة رقم ثلاثة على طول اقرأها الصفحة رقم عشرة في الجزء العشرين اقرأها مباشرة طبعا هذه الطريقة يعني إذا قرأنا القرآن تكاسلا لا ينبغي لا تنظر هذه الطريقة محظورة ولكن إذا قرأنا القرآن بعد أن حفظنا بهذه الطريقة قرأنا القرآن هكذا منسجماً يكون صحيحاً ولا بأس بها الطريقة الخامسة والعشرون هي اقترام الآيات بقصص واقعية أو مشاهد تصويرية إخواني الطفل خياله واسع جداً جداً وقد تعلمنا في مداية المادة العلمية أن تحريك الخيال يساعد في الحفظ وعندما مثلاً أرسم صورة خيالية للطفل حول حفظ القرآن الكريم ترسخ هذه الصورة في ذهنه عندما أقول له بإذن الله تعالى يا بني أنت تحفظ القرآن الكريم في أقل بعشر سنوات يحفظ وهذا كلام يزرع في ذهنه ثم عندما أعطيه صورة من القرآن أشرح له الصورة بطريقة تصويرية فمثلاً عندما يحفظ صورة المستمل أشرحها له معاق يعني أصور له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء وكيف يعني نزل عليه الوحي وكيف نزل يعني من الوحي إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني وأشرح له ذلك بطريقة التصويرية هذا يجعله يحفظ السورة بطريقة أكثر لأن هذا التصوير يحرك الفص الأيمن من الدماغ ومعلومكم أن دماغ الإنسان ينقسم إلى فصين فص يمين وفص يسار وهذا يحرك الفص الأيمن عند الإنسان. عند الطفل فبالتالي يجعله يحفظ أكثر ويعني يستوعب أكثر وأكثر إذا حفظته مثلاً سورة تبك إذا أبي لهذه وتب وأصور له بالتصوير يعني بالخيال كيف أن هذه أم لهب كيف كانت يعني يجمع الحطب وتضاعه بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصورة ترسخ في ذهنه وبالتالي ترسخ المشاهد في بنفس ذهن الطفل الآن ننتقل إلى المراجعة والتثبيت مع شراء الإخوة والأخوان المراجعة والتثبيت لها عدة صور وعدة أس Azerbaijan أولاً إن كنت أخي المستمع وأختي المستمع ممن لم يحفظوا كامل القرآن الكريم فلك طرق وإن كنت تحفظ كامل القرآن الكريم فلك عدة طرق وعدد أس Azerbaijan أختصرها بهذه المدة المتبقية هذه 무슨 85% أولاً إن كنت لا تحفظ كامل القرآن بل تحفظ بقعة أجزاء انظر إلى أن 자신 إن كنت تحفظ من جزء إلى عشر أجزاء فلك طريقه وإن كنت تحفظ من 10 أجزاء إلى 15 جزء فلك طريقة وإن كنت تحفظ من 15 عشر إلى 20 جزء فلك طريقة وإن كنت تحفظ من 20 إلى 29 جزء فلك طريقة في المراجعة والمراجعة مهمة جدا ولا أريد أن أذكر الأحاديث التي تتحس على المراجعة فالقرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها فالمراجعة لا تقل أهمية عن حفظ القرآن الكريم لا لا بد بد أن يكون لك نظام مراجع قوي جدا حتى تثبت القرآن الكريم وأقول لك شيء أيضاً عليك أن تسخر وتشغل الدماغ يومياً في الحفظ والمراجعة ما تقول لنفسك أحفظ أحفظ أحفظ بعديد مراجع في العكس في اليوم الواحد احفظ وراجع احفظ وراجع طيب كيف أراجع دلني على طريقة أقول إن كنت أخي المستمع ممن يحفظ جزء إلى عشر أجزاء فنظامك المراجعي أسبوعي أي يجب عليك أن تمر عليها على الأقل مرة واحدة كل أسبوع إذا مرت عليها مرتين يكون أحسن، إذا ثلاث مرات يكون أحسن، ولكن إذا كنت تحفظ عشر أجزاء فما دون عليك أن توزعها لمدة أسبوع على طول طول العمر لا تقطعها أبداً, أبدا أبدا كل أسبوع تراجعها، فلو كنت مشغول يوم من الأيام تقضي في اليوم الثاني. لو انشغلت يومين ثلاثة أيام أربع أيام تقضيها في الأيام الباقية المهم أنا مثلاً بدأ أسبوع يوم السبت إذا جاءني اليوم الجمعة القادم لابد أن أراجع هذه الثور المخصصة لي أو الأجزاء المخصصة لي قبل أن يأتي يوم السبب فإن كنت تحفظ من عشر أجزاء إلى خمسة عشر جزءاً فعليك أن تراجعها خلال أسبوعين وإن كنت تحفظ من خمسة عشر جزء إلى عشرين جزءاً فعليك أن تراجعها على الأقل مرة واحدة خلال ثلاث أسابيع وإن كنت تحفظ من 20 جزءا إلى 29 جزءا فعليك أن تراجعها خلال أربعة أسابيع فإذا ختمت القرآن عليك بالطرق التالية التي سأشرحها الآن بعد قليل إذن الحمد لله أنت الآن حفظت القرآن الكريم كاملا أسأل الله أن يحقق لك ذلك يا رب يا أكرم الأكرمين أكرم من يستمع إلى هذا الشريع يحفظ كتابك يا رب العالمين تابع معنا أنت الآن حفظت كامل القرآن لك في المراجعات طريقتان المراجعة الفردية والمراجعة الثنائية أولاً المراجعات الفردية ولها عدة صور وأساتب ونقصد المراجعة الفردية أنك تستطيع أن تراجع قرآن وحدك أولاً الصورة الأولى تسديس القرآن كيف تسديس القرآن أن تقرأ كل يوم ستة أجزاء طبعاً أن تقرأ يعني غيباً وتضع المصحف في جوارك إذا أخطأت تنظر المصحف كل يوم ستة أجزاء فتختم فيه 15 أيام أو صورة ثانية كل يوم خمسة أجزاء فتختم في ستة أيام هذا يسمى التسبيس ومن هنا قيل من حافظ على الخمس لن ينس خمسة ماذا؟ خمسة أيام أو خمسة أجزاء وقد رأيت أناساً يحفظون القرآن حفظاً متقناً لأنهم يراجعون بهذه الطريقة الصورة الثانية تسبيع القرآن وتسبيع القرآن نقصد فيه أن تقسم القرآن إلى سبعة إسباع وقد نظم بيت من الشعر يوضح لنا هذه الطريقة قال الشعر بكر عقود يونس سبحان الشعراء يقطين قاف بانا بكر يوم السبت عقود يوم الأحد يونس يوم الاثنين سبحان يوم الثلاثاء الشعراء يوم الأربعة يقطين يوم الخميس وقاف يوم الجمعة سبعة أيام كل يوم عندك سبع محدد تراجعه وإذا قلت تراجعه أي تقرأه غيبا وبانا تبانا يعني اتضحى هذه تكملت وزنه طيب كيف ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك يوم السبت تقرأ من سورة البقرة إلى أول سورة العقود. العقود يعني المائدة. ويوم الأحد تقرأ من سورة المائدة إلى أول سورة يونس. ويوم الاثنين من أول سورة يونس إلى أول سورة إسراء. سورة سبحانة. ويوم الثلاثاء من أول سورة إسراء إلى أول الشعراء ويوم الأربعاء من أول الشعراء إلى سورة اليقتنين. ما هي سورة اليقتنين؟ هي سورة الصّلوات. ويوم الخميس من سورة اليقتنين إلى سورة قاف ويوم الجمعه من قاف الى نهايه القران الكريم وهذه تسمى طريقه فني بشوق فني بشوق الفاء يوم السبت والم توزع على الايام بهذا الشكل ممكن تقول الفاء هي سوره الفاتحه والبقره وال عمران والنساء تني والم المائده والياء يونس. واليا يونس والباء سوره بني اسرائيل سوره الاسراء فني بي شوق الشين الشعراء والواو والصافات والقاف قاف هذه هي الصورة الثانية للمراجعة والتي تسمى تسبيح القرآن أما الصورة الثالثة فهي ختم القرآن الكريم خلال عشرة أيام وذلك بأن تراجع كل يوم ثلاث أجزاء وأعرف شيخنا رحمه الله عليه الشيخ عبد الفتاح المرصفي كان يقرأ كل يوم ثلاث أجزاء بصلاة الوطن ورأيت كثير من المشايخ يقرؤون بين المغرب والعشاء ثلاث أجزاء وهذه طريقة حلوة ومعتدلة وجيدة وبالمناسبة خذ أي طريقة تناسبك. هذه الطرق العشرة أو ما يزيد عليها أيضاً هي اجتهادات وجدتها من خلال خبراتي ومن خلال تجاربي التي يعني استخدمتها مع كثير من الإخوة والأخوات فإن أعجبك واحد منها خذها الصورة الراضعة مبدأ التخصيص والتكرار ما معنى التخصيص والتكرار؟ هو أن تخص جزءا تراجعه لمدة أسبوع. اليوم الأول تراجع الجزء الأول. اليوم الثاني تعيد الجزء الأول. اليوم الثالث تعيد الجزء الأول. اليوم الرابع تكرر واليوم الخامس تكرر. السادس السابع سبعة أيام تسميها أسبوع الجزء الأول. الأسبوع الثاني انتقل. وأقرأ الجزء الثاني أسميه أسبوع الجزء الثاني هذه أسميها أنا خدمة الترميم أو خدمة التركيز الخدمة الترميمية الخدمة التركيزية وهي مهمة جدا للأشخاص الذين حذروا القرآن الكريم من زمان ووقعوا في النسيان ليرمي حفظهم بهذه الطريقة الجيدة إن شاء الله إذن كل أسبوع جزء كل أسبوع جزء كل يوم كررو كل يوم كررو بهذه الطريقة تحفظ بطريقة ممتازة جدا إن شاء الله أما الصورة الخامسة فهي سهلة جدا جدا ختم واحدة في كل شهر وهذا يسميه بعض المشاهدين من المصريين مذهب الكساء يعني أقل من كده مش معقول بالشهر ختم كل يوم جزء حاجة حلوة الصورة السادسة الانطلاق بمراجعة ختمتين معًا ختمة بالصورة الرابعة و ختمة بالصورة الخامسة وأعتقد أنكم فهمتم الرابعة وفهمتم الخامسة يعني انطلق بمراجعة ختمتين يعني بمعنى أنني كل يوم أقرأ جزئين، جزء من السورة الرابعة وجزء من السورة الخامسة. على هذا اليوم الأول ماذا أقرأ؟ أقرأ الجزء الأول مرتين. اليوم الثاني أقرأ الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول في الختمة الترمينية تركيزياً والجزء الثاني في الختمة الثانية اللي ممكن نسميها الامتدادية اللي هي السورة الخامسة. ختمة امتدادية كل يوم جزء كل يوم جزء. وهذه الطريقة السادسة هي طريقة عتيقة جيدة وحلوة و. تساعد الشخص على التثبيت ردقة جيدة الصورة السابعة المراجعة في الصلوات أيضا صلوات النفل كل يوم عندنا ما شاء الله عدد من الركعات اقرأ في كل ركعة أربع آيات، ثلاث آيات بدل أن نقرأ على طول يعني غير المغضوب عليهم والضالين على طول ندخل قليل الله أحد الله الصمد الآن خلينا نقرأ من فوق نقرأ من السور التي نحتاج مراجعة ف لا يقل عن نصف جزء مراجعة في الصلوات يمكن أن يراجعه كل يوم ولا يخفى علينا صلاة التهجد والقيام وصلاة التراويح وأعرف مدرسة في دمشق ما شاء الله لا يعني يسمحون للطالبة أن يسمع الدرس الجديد إلا بعد أن تقرأه بصلاة الليل في صلاة القيام وهذه طريقة جيدة كيف الإنسان يعني يعيش مع القرآن ويصلي به قيام الليل وهي مفيدة جدا إن شاء الله الصورة الثامنة المراجعة بسماع أشرطه بالقرآن المسجلة أيضاً كل يوم أنزل شريط وأحطه معي في السيارة مثلا وأسمعه أو أحط شريط وأسمعه قبل النوم السماع قبل النوم قاصة للمراجعة رائع جدا. يشغل العقل اللاواعي العقل الباطن يشتغل طول الليل ينظم ينظم ينظم, ينظم الآيات وتتنظم في داخل دماغي فتستيقظ الصباح فتجد نفسك تكرر نفس الآيات التي سمعتها قبل النوم. نوم أما الصورة التاسعة فهي طريقة بعادة الحفظ من جديد طريقة بعادة الحفظ من جديد يعني إنسان حفظ القرآن الكريم من زمان. الآن نقول له قل لنفسك أنا أريد أن أحفظ القرآن من جديد فأبدأ أبذل الجهد من جديد ففعلاً هذه الطريقة أيضاً مفيدة فخلاص كأنه يعني قلب الصفحة الماضية وبدأ بمشروع جديد لحفظ القرآن الكريم فهذا يحرك كل عصبنات الدماغ المسؤولة عن الحفظ الجديد هذا كله يا إخواننا المستمعين والمستمعات اسم المراجعة الفردية أما المراجعة الثنائية فهي أيضاً فيها عدة طرق وأسالة أقتصر منها على أبرزها الصورة الأولى عرض الطالب ما يحفظه على شيخه. ينبغي أن يكون لك شيخ. بعد أن تسمى عليه اتناوة، تقول له يا شيخ أعطني موعد في أسبوع لي أراجع عليه. راجع راجع. لأنك عندما تراجع على الشيخ، الشيخ مهم جدا في آياتك. الشيخ مهم جدا حتى ينبهك على الأخطاء، ينبهك على الآيات المشابهة، ينبهك على الملاحظات. هذا مهم جدا. السورة الثانية، المدارس والتكرار. المدارس والتكرار. عليك أن تدارس زميلا لك. أو أية هو الأخ عليك أنت زارسي زميلة لكن كيف تتم الطريقة الطريقة كالتالي أنا مثلا أحتاج أن أراجع سورة الأعراف آتي لأحد الزملاء وأقول له هيا نتواعد يوم الخميس في المكان الفلاني. عندنا شورت الأعراف. تريد أن تراجعها معنيك؟ والنعم أنا أيضا أحتاج أن أراجعها. نذهب ونجلس في المكان الذي اتفقنا عليه. ثم أقول له هيا اقرأ الصفحة الأولى. هيقرأها وأنا أقرأها وهو يقرأها وأنا أقرأها حتى نقرأها بدون أي خطأ. ثم ننتقل للصفحة الثانية. هو يقرأ وأنا أقرأ حتى لا نخطأ ولا خطأ. وهكذا صفحة بعد صفحة بعد صفحة. هذا اسمه مدارسة وتكرار. يمكن أن تدارس أيتها أختي مع أختك في البيت. يمكن أن تدارس أيها الزوج مع زوجتك. هيا اتفق مع من يجلس معك الآن يستمع إلى هذا الشريط قلهم ما رأيك أنا الأوان انطلق الآن الآن قل لنفسك الآن اليوم تواعد مع المخت التي معك الآن تستمعين إلى هذه المدى العلمية واتفقوا على موعد لمدارسة القرآن وتكراره فأدم للعلم مذاكرة فدوام العلم مذاكرة الصورة الثالثة المعارضة الجبريلية ونفسد بها ما كان يعارض به سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعارضه القرآن في رمضان مرتين فكان جبريل عليه السلام يقرأ والرسول صلى الله عليه وسلم يكمل بعده الربع الثاني ثم بعد ذلك كل يعني يقرؤون خطوة مشتركة ثم يعيدون القراءة مرة ثانية ويتنوبون على التلاوة ليكونوا قد سمع وقرأ فهذه طريقة جيدة أن تسمع من الشيخ وتقرأ عليه وهذه طريقة جيدة ومتازة جدا إن شاء الله وهناك طرق كثيرة جدا من أنواع المراجعة ولكن بعضها فيه ما توشى لا ينبغي فمثلا سمعت أنه هناك مراجعة في بعض البلدان المغربية أن الطالب يقرأ ثلاث صور في الوقت الواحد هذا مما لا ينبغي يعني مثلا يقرأ عمة والنازعات وعبس مع بعضها البعض آي خل من هنا آي من هنا آي من هنا هذا شيء منظور شرعي لا ينبغي لكن أذكرها من باب العلم بها مثلا يقول يعني إذا أراد أن يراجع مثلا عمه والنازعات وعبس كيف يقرأها؟ يقرا هكذا عما يتساءلون والنازعات غرقا عبس وتولى عن النبأ العظيم والناشط في الاصطاء جاءه الأعمى يا حزيبا ولكن فيها خلط ولا ينبغي ولا يجوز هناك مراجعة اسمها المراجعة الدائرية يعني يجمع الطلاب ثم كل واحد يقرأ آية بشكل متواصل هذا يقرأ آية ثاني يقرأ آية تليها يكون الكل جاهزين ومتحفزين ومستعدين للتلعو وللقراءة غيما. هذه أيضا طريقة جيدة والموجودة في بعض البلدان بكثرة. قبل أن أنهي هذه المادة العلمية أريد أن أذكر شيئا يعني مهما وهو من أركان القراءة. أولا الإتقان. ثانيا السند المتصل. أريدك أخي المسلم، أخي المستمع، أختي المستمعات بعد أن تحفظي كلام الله عز وجل كاملا أن تتقنيه تجويدا ثم تعرضيه على شيخ لتحصل على سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى سند اليوم هي ما بين ثلاثين قارئ إلى تسعة وعشرين قارئا إلى ثمانية وعشرون أعلى ما نعرف لليوم سبعة وعشرون قارئا بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاحرس أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد من القراء ابحث عنهم اسأل عنهم احصل على سهادة وإجازة في القرآن الكريم حتى يكون سندك متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونختب هذه المادة العلمية ببعض الملاحظات أو الوصايا من أخي لكم محب لكم يريد لكم الخير وصايا شاملة للحفاظ والمراجعة وللتثبيت بشكل عام أولاً يا أخي المسلم يا أخي مسلمة أخلص النية لله تعالى فالإخلاص والله إنه سر الفتح من الله تعالى ثانياً إحدى المعاصي. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه شكوت إلى عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي الآن قرر أخي المستمع أن تتوب إلى الله من كل معصية وأن تقلع عن المعصية فإن المعصية حجاب وحاجز بينك وبين الحديد أقبل على الله أقبل على الله بالطاعة أقبل على الله بالعبادة توب إلى الله من كل السيئات والمعاصي الماضية والله عز وجل يقلب لك معاصيك إلى حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ثالثا اتخذ صديقا مؤمنا لك والصديق المؤمن الإيجابي الذي يدلك على الله حاله ويذكرك بالله مقاله قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والعشي وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيْدِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْرُوْعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَوْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا آية عزيزة والله آية تدل على الصاحب الطيب إذا كان لديك الآن زملاء سيئين لا يدلونك على الله أو يضيعون أوقاتك، الآن قرر أن تبتعد عنهم وقرر أن تبحث عن صديق لك يدلك على الله وتحفظ آيات القرآن. الصديق مهم جدا في مجال حفظ القرآن الكريم، والأخت الملتزمة الصديقة لك أيتها الأخت مهمة جدا أيضا في مجال حفظ القرآن الكريم. رابعاً اشذر من الاسترسال في مشاهدة التلفاز والمسلسلات وما إلى ذلك هذا يعيقك أيضاً ويعيق التذكر ويعيق الحفظ فإن أحدث الدراسات العلمية اليوم تقول إن الإدمان على التلفزيون يضعف الذاكرة احذر من قراءة المجلات الخليعة ومتابعة المجلات التي فيها صور فهذه أيضا يعني تؤثر على الذاكرة فكر في معالي الأمور دائما فكر في الإيجابيات دائما كن إيجابيا ليكن لك برنامج رياضي يومي لتقوية جسدك فإن الرياضة تساعد على التذكر بطريقة جيدة الرياضة أقلها المشي والتنفس والرياضة التي تلين الجسد هذه جيدة وليكن لك برنامج رياضي حتى تنشط لحفظ القرآن الكريم وتكون إن شاء الله المؤمن القوي للمؤمن القوي خيراً من المؤمن الضعيف وفي كل خير لتكن فطنا ذكيا انتبه ادرس عن الذكاء تعلم مهارات الذكاء احذر من الألعاب الملهية هناك ألعاب تضيع الوقت عبر الأنترنت عبر الكمبيوتر عبر الأصدقاء احذر هذه الألعاب فإنها أشغلك وتضيع وقتك احرص على كل دقيقة من وقتك اسأل نفسك في كل ساعة ماذا أنجزت في الساعة الماضية؟ بل في كل ربع ساعة اسأل نفسك الآن, الآن, الآن ماذا أنجزت في الربع ساعة الماضية؟ استشر أهل العلم فيما تقرأ ليكن لك شيخ قل له ماذا أقرأ؟ ماذا تنصحني؟ وأكثر القراءة وجه قدرتك على الحفظ لكتاب الله احذر من حقوق الوالدين واكسب رضاهم وقبل رأسهم واطلب دعاءهم، فدعاء الأمي مهم جدا جدا في حفظ القرآن الكريم دعاء الأبي مهم جدا جدا في حفظ القرآن الكريم احذر من الفراغ، فالفراغ مدخلة للشيطان احذر من الفراغ لأنه يضيع وقتك احذر من الفراغ فإنك تخلد إلى المعصية انتبه واجعل لك أصدقاء طيبين اشغل نفسك بدل أن تكون في فراغ اشغل نفسك بالطاعات اشغل نفسك بمهارات اشغل نفسك بالتعلم والارتقاء إذا خلوت وحدك تذكر أن الله معك يراقبك كن مع الله ترى الله معك حذار من مجالسة أهل الدنيا المستغرقين فيها أيضا مجالسة الناس الشباب الأفرياء والشباب اللي الأهل الدنيا وما عندهم كلام غير الدنيا ما عندهم كلام غير الموضوع ما عندهم كلام غير السيارات هذه كثرة الجلوس مع هؤلاء تظلم القلب فاجلس مع أهل الله واجلس مع أهل الإبداع واجلس مع أهل التطوير العلمي والفكري والتنشيطي راقب قلبك ونيتك دوما واسأل نفسك في كل مساء قبل أن تنام ماذا قدمت للإسلام وماذا سأقدم له ماذا قدمت للإسلام في سنوات الماضية ماذا قدمت ومستقبلا ماذا سأقدم وختاما أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسبات والصدق والإخلاص وأسأل الله عز وجل أن تحفظ القرآن الكريم في أقصر مدة زمنية وأن ألتقي معك عبر المادة العلمية الأفرى أستودعك الله ولا تنساني من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهندسة والإخراج أبو زيد محمد العطاس وفي الختام تقبلوا تحياتي أخوانكم لمؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية الرياض هاتف فاكس أربعة ثلاثة واحد ثلاثة واحد خمسة اثنان موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.qimam.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مجمع التسجيلات على الانترنت www.mujama.net